ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا سوقكم سبعة طرائق وما كنّا عن غافلين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصب ظل الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب نيه الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين قُرَّبَ أَنْزَلَ مِنَ الغَمَامِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا وَرَسُلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ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 أَيَعِدُكُمْ أنكم أنكم هي هات هي هات أَنْ لَكُمْ إِذَا مِتُّمُ وَكُنْتُمْ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنْ لَكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَاتُ وَعْدُونَ إِنَّهِ إلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ غِلْمَبِعُوْثِينَ قال عنا قليل ليصبح المناجمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات فرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّهَا دِيْهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَقُونَ فَتَقَصَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ فَدَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيْحَسَبُنَّ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَلِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَ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 مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَذَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَاطِ نَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَدْجُو فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 سيقولون لله قل فأنا تسبرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه من إله إذا لدَهَا بَكُنُ إِلَاهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قَالَا إِنَّ بِذُمٍّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ لا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ قير الراحمين